بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل ه م د ا لمده ل الذي جمع ماله وعدده يحسب أ ن ماله أ خ ل د ه كلا لينبذن في ا ل خ ط م ة وما أ د ر ا ك ما ا ل خ ط م ة نار الله الموقده التي تطلع على ا ل أ ف ئ د ه إ ن ه ا عليهم مقصده في عمد ممدده